أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادا رب، أني مسني الضر، أني مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين. أجبنا لهم فكشفنا ما بينهم ضررهم واتينا واتينا أعلمهم ومثلهم معهم رحمة من عدنا رحمة من عدنا وذكران للعابدين وإسмаيل وإدرس وذالك كلهم من الصابرين وادخلنا في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون اذ ذاب مضاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا Allah, Allah, Allah, Allah. Så bharanak, så bharanak. Inni konut mina zanmin. Fast jag är nålen, fast jag är nålen. Fast jag är nålen. وكذلك نوج الممنين، وكذلك نوج الممنين، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تدرني فردا، ربي لا تدرني فردا، وأنت خير الورثين، فاستجبنا له، فاستجبنا له، ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحِيَاءً وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّمَا هُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارًا رَغْبَةً وَرَغْبَةً وَكَانُوا لَنَا خَوَشِيعِينَ وَالَّتِي فنصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمتا واحدا وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 يا جوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وطرب الوعد الحق فإذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بلكون ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آله تم ما وردون Ock allt i den är kallt, de har i den zephyr, de har i den zephyr, och de för اذن سبقت لهم من الحسناء اولىك اولىك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم في ما اشتغلت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 لَبَ لَظَى قَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُؤَاخَى إِلَيَّ قُلْ هل أنتوا مسلمون؟ فإين تولوا؟ فإين تولوا؟ فقل أذلتم على سواء وإن أدري أقرب أم بعيد ما تعدون؟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 وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvقرآن.com